بسم الله الرحمن الرحیم الفلا Let them وَفِيهَا <تصفيق> أَزْوَاجٌ مُتَضَرَّقُونَ وَهُمْ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ أَنْ يَبْقِي لَمْ تَلَمَّ دَعْوَتَهُ فَمَا قالوا أتجعل فيها من يغسل فيها ويسب الذماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم وعلمت آدم الأسماء الله ثم عرضهم على الملائكة فقال فقام من الملائكة استوروا آدم فسجدوا إلا إبن سABA وسقراط <صفيق> مروا من الكافرين وقلنا يا آدم أسرن أنت وزوجك حيث شئت ولا تقربها بشجرات فتكون من <متجن> الغالين فهذل له مشي وعنه كان فيه <صفيق> وقلناه بقوم من تنقى <تصفيق> آدم من كلمات فتاب ان شيء اولا منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدو ولا هو من آل فأدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا لكسا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقاموا سارقوا به وقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت من هدنك عشرة عينا فضع لنا كل قوم ببسم ولا تعثوا في الارض مفسدين وارقبهم يا لن نصبر على طعام واحد فادع ربك يخرج لنا من لا طمبه الأرض من بقرها وقدا انها وعدسها وبصلها فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْحَقِّ ذَلِكَ لَبِكَ فَلَوْنَا فَرْضَهُمْ يَعْلَمُونَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ أُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِئِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ ta تطمعون أي يوم موساوات فام وهو محرم عليكم اصروا اخذتم ببعض الكتاب وتفترون ببعض انا جزاء out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 بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عيد الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما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 إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولن قد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما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 عليهم ولا هم يحزنون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 لا إله إلا نصير وحده لا شريك له الذي ناتينهم الكتاب يأتونه حق تلاوته ولا يؤمنون به وَمَن يكفر بِهِ فَوَلَا يَك همُ الْخَاسِرُونَ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 جعلنا البيت مثابة للناس وأمنه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلاً وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيت الاطفين والعاقفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمن ورزق أهله من الثمرات ورزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كثر فمتيعه قليلا ثم أضدر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 إنك أنت العزيز الحكيم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 وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط فكانوا والأسباط هودا أو نصارا قل أأنتم أعلموا أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عيده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وله لا كُمَّا كَسَبَتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لله المشرق والمورب يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا عقبيه علي الذين الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن ولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فول وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون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 الله ويلعنهم اللعنة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فولائكم توب عليهم وأنت التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس يجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإله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 وَبَثَفْتَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخْرِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَفِي يَعْقِلُونَ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 يا أيها الناس ولوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فلا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 ليس البر أند والوجوهكم قبل المشد والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه إلى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وعقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم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 فَمَن خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ إن إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير لك وأن تصموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى الناس وبينات من الهدى والفرقان فمن يشهد منكم الشهر فليصمه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 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ مُجِيبُ دَاعَاتِ Đَاعِ دَاعٍ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تخدامون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرواهن وابتغوا ما كتب الله لكم وقولوا واشربوا حتى يتمين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم اتنه الصيام إلى الليل ولا تباشرواهن وأنتم عاكفون في المساجد إلك حدود الله فلا تقرضوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فرقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون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 فَإِنْ يَنَاهُكُمْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِن تَرَوُا الْفِلَ عُدْوَانًا فَالْعَنُوا الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ مِنَ الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وأنفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم من التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي المحلة فمن كان منكم مريض أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمدع بالعمرة دين الحج فما من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام واتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوط ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد الثقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربك فإذا فضوا من عرفات فاذكروا الله عيد المشأل الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم ثم قبله لمن أبقى ثم في ظه من حيث أفظ الناس وأسلم في الله إن الله رفيع رحيم فإذا قضيتم مناسككم فذكر الله ذكركم آبكم أو شد ذكره فمن الناس من يكون ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هنالك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واتقوا الله في أيام معدودات فما تعجل في يومين فلا يثمن عليه وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ طُولُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُغْسِلَ فِيهَا وَيُهْلِكَ والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبكس النهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتضاء مرضات الله والله رغوف بالعداد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زلتكم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل يعبرون إلا أن يأتيهم الله في ولد من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سَلْبَ نِئِصْرَائِيلَ آتيناهم من مِنْ آيَاتِنَا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يُبَدِّلِ النِّعْمَةَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا حَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ عَذَابٌ كان الناس أمة واحدة فبعت الله النبيين البشرين والموذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس لما اختلف فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بريا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى أصراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزرزلوا وزنزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله فلا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتوا من خير فللوالدين والأقربين واليتام والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحفوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتاله فيه كبير وشد عن سبيل الله وكفر به والمسجر الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم للاستطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فولا فَأَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا والآخرة وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يسألونك عن الخمر والمسك يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا يوفقك قل العفو. ذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ في عَنِ والآخرة قُلِ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَأَن تُؤْثِرُوا ۚ وَمَن يُؤْتَ أَثَمَ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلاَمُ الْمُفْسِدِ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم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 ويسألونك عن المحيظ قل هو أذى فاعدزل النساء في المحيظ ولا تقربوهن حتى يقمر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم مناقون ومشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله رفور حليم للذين يؤدون من نسائهم لربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله رفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهم أن يقتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم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 من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجع إن ظن أن حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغ ناج لهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتد ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذ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 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا جَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُنُوهُنَّ أَيَّاكِحْنَا زُوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يعلم وأنتم لا تعلمون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 وَاللَّهُ كَمَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّى مِنكُم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إلى الْحَوْلِ غَيْرَ إخراج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ and <laughs>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 من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاوة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقانا في صام لها والله سميع علم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاوة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 قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَأَخْرَجَ مَا فِيهِ فَاتَّخَذَهُ حُطَامًا لَّا يَقْدِرُونَ على شيء مما كسبوا والله لا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 الكبار وله ذرية ضعفاء فاصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 بسیما بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفق من خير فإن الله به عليم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 إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا صالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين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 يا أيها الذين آمنوا إذا تدايأتوا بدين إلى أجنم مسمى فاتوب وليتوب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أيتوب كما علمه الله فليتوب. والمن بالذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يدخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفينا وضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليم الوليه بالعدل واستجهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجلهم ومرأتان مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداؤنا أن تضل إهداهما فتبكر إهداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما تعووا ولا تسألوا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجل بانكم أقصتوا عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا, إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كافر ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسرق الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجهوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمنى آمانته وتيتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آكم قلبه والله بما تعملون عليه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسنكم بإله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أوزل إليه من ربيه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفعالك ربنا وإليك المشير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إشراك ما حملته على الذين من قبرنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا وارفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانشرنا على القوم الكافرين